ya rajain ya rajain ya ya bika astajir fa man فأجر ضعيفا يحتمي بِحِمَاكَا بِكَ أَسْتَجِيْءُ فَمَنْ يُجِيْرُ سِوَاكَا اَجِر ضَعِيْفًا يَحْتَمِي بِحِمَاكَا في باط قرا اذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا يا غرتني وعفوك غرني ما في هذه اوذاك يا لطيرك الابصار والابصار لا تدري له ولكن عيني تراك فانني في كل شيء استبين ولاك انا كنت يا ربي اسير غشاوة رانت على قلبي لسناكا واليوم يا ربي مسحت غشاوتي شوهني وبدات بالقلب البصير اراكا على ابكي على قد ما تهي يديا من العرض الرحيب عليك يا ربي واخشى منك اذا القاك يا ربي إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك بك تستجير فمن يجير سواك بكم استعين على قواك ربي ومعصيتي بضعف قواك اذكر اذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر في هذه اوذاك ملي ومال الاغنياء وانت يا رب العلي ولا يحد غناك اذا ملي ومال الاقوياء ya ya rabbi azimu shani ma aqwa ka ani awaitu تلمست نفسي السبيل إلى النجا فلم تجد منجا سوا من, جا من جاك وبحثت عن سر سعادتي جاهدا جاهد هذا السر في تقوى لو او فاليسقط اليسقط انا لم اعد اسعى لغير رضاك اجعلك يا ربي لتغفر حوبتي وا و تعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجائي ما طاب يوما من دعا ورجا yamaja yeah. yeah. yeah.